أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا La yesma'oona fiha lagvaa wala kivabaa Jezaa'en min rabbikin Allahumma ima إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذا جزاء من ربك عطاء عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن منه خطاب يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون ذين له الرحمن، وقال صوادا ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مأبا. رناكم عذاباً قريباً يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه